فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أ و وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطلوا اسماءه الحسنى وصفاته العلا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدوا في اسماء الله و آ ي ا ت ه وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل اما المعطلون فانهم لم يفهموا من اسماء الله وصفاته إ ل ا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أ و ل ا وعطلوا آ خ ر ا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أ س م ا ئ ه وصفاته بالمفهوم من اسماء خلقه, خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من ا ل أ س م ا ء والصفات اللائقه ة ب ا ل ل اللائقة بالله سبحانه وتعالى ف إ ن ه إ ذ ا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إ م ا أ ن يكون أ ك ب ر من العرش أ و أ ص غ ر أ و مساويا وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام ف إ ن ه لم يفهم من كون الله على العرش إ ل ا ما يثبت ل أ ي جسم كان على أ ي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أ م ا استواء يليق بدلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم ا ل ب ا ط ل ة التي يجب نفيها وصار هذا مثل قول الممثل إ ذ ا كان للعالم صانع ف إ م ا أ ن يكون جوهرا او عرضا وكلاهما محال إ ذ لا يعقل موجود إ ل ا هذان وقوله إ ذ ا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء ا ل إ ن س ا ن فهو مماثل لاستواء ا ل إ ن س ا ن على السرير أ و الفلك إ ذ لا يعلم الاستواء إ ل ا هكذا فان كليهما مثل وكليهما عطل ح ق ي ق ة ما وصف الله به نفسه و أ م ت ا ز ا ل أ و ل بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني ب إ ث ب ا ت استواء هو من خصائص المخلوقين والقول الفاصل هو ما عليه ا ل أ م ة الوسط من ان الله مستو على, على عرشه استواء يليق بجلاله, استواء يليق بجلاله ويختص به فكما انه موصوف بانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز ان يثبت للعلم والقدره خصائص الاعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقيه المخلوق على المخلوق وملزوماتها واعلم أ ن ه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب م خ ا ل ف ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ل ف ي ة أ ص ل ا لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات ا ل و ا ر د ة على الحق فمن كان في قلبه ش ب ه ة و ح ب حلها فذلك سهل يسير ثم المخالفون للكتاب و ا ل س ن ة وسلف ا ل أ م ة من المتاولين لهذا الباب في أ م ر م ر ي ض ف إ ن من, من ينكر ا ل ر ؤ ي ة يزعم أ ن العقل يحيلها و أ ن ه مضطر فيها إ ل ى ا ل ت أ و ي ل ومن يحيل ان لله علما وقدره و أ ن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول ان العقل حال ذلك فاضطر الى التاويل بل من ينكر حقيقه حشر الاجساد والاكل والشرب الحقيقي في الجنه يزعم ان العقل حال ذلك وانه مضطر الى التاويل ومن زعم ان الله ليس فوق على العرش يزعم ان العقل حال ذلك وانه مضطر إ ل ى ا ل ت أ و ي ل ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء انه ليس لواحد منهم قاعده مستمره فيما يحيله العقل بل منهم من يزعم أ ن العقل جوز أ و أ و ج ب ما يدعي ا ل آ خ ر أ ن العقل ح ا ل ه فيا ليت شعري ب أ ي عقل يوزن الكتاب و ا ل س ن ة فرضي الله عن ا ل إ م ا م مالك بن انس حيث قال ا وكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إ الى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به ا ل آ خ ر وهو من وجوه أ ح د ه ا بيان أ ن العقل لا يحيل ذلك والثاني أ ن النصوص ا ل و ا ر د ة لا تحتمل ا ل ت أ و ي ل والثالث أ ن ع ا م ة هذه ا ل أ م و ر قد علم أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار كما علم أ ن ه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان ف ا ل ت أ و ي ل الذي يحيلها عن هذا ب م ن ز ل ة ت أ و ي ل ا ت ا ل ق ر ا م ط ة و ا ل ب ا ط ن ي ة في ا ل ح د والصوم و ا ل ص ل ا ة وسائر ما جاءت به النبوات الرابع أ ن يبين ان العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص و إ ن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله و إ ن م ا عقله مجملا الى غير ذلك من الوجوه على أ ن ا ل أ س ا ط ي ن من هؤلاء والفحول معترفون ب أ ن العقل لا سبيل له إلى اليقين بأن العقل لا سبيل له الى ي ي سبيل ق العقل ن بأن لا له ل إ اليقين في ع ا م ة المطالب ا ل إ ل ه ي ة و إ ذ ا كان هكذا ف ا ل و ا د ب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أ ن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا و أ ن ه بين للناس ما أ خ ب ر ه م به من أ م و ر الايمان إ ي م ن بالله ا ل و و ل ل آ خ ر و ا ا إ ي م بالله واليوم ا ل آ خ ر يتضمن ا ل إ ي م ا ن بالمبدا و ا ل م ع ا د وهو ا ل إ ي م ا ن بالخلق والبعث كما, كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير وقال تعالى وهو الذي ي ب د أ الخلق ثم يعيده السلام عليكم و ر ح م ة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أ ش ر ف المرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول ونذهب السلف بين التعطيل والتمثيل السلف هما ا ل أ ئ م ة الذين في القرون ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ف ض ل ة ا ل ص ح ا ب ة والتابعون وتابع التابعين ومنهم ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة وكذلك علماء زمانهم الذين كانوا في زمانهم أ ئ م ة الناس يرجعون إ ل ي ه م مذهبهم وسط ا بين التعطيل والتمثيل التعطيل عند ا ل م ع ت ز ل ة الذين يعطلون الله تعالى عن صفاته كل صفات الكمال ينفونها عن الله الصفات ا ل ذ ا ت ي ة كوجه الله ويده وعينه والصفات الفعليه كحب كمحبته ورضاه وغضبه وكراهيته ونحو ذلك و أ م ا التمثيل فانه تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق وهذا ا ل ت م ه ي ل قليل الذين يقولون به ولكن يخشى أ ن ه م يقول ا ن يوجد من يذهب إ ل ي ه ثم إ ن ا ل م ع ط ل ة الذين ينفون هذه الصفات يقولون لمن أ ث ب ت ه ا إ ن ك ممثل إ ذ ا أ ث ب ت ن ا لله تعالى صفه الوجه في قوله ويجب ك وجه ربك وصفه العين في قوله ولتصنع على عيني وصفه اليد في قوله تبارك الذي بيده الملك يقولون أ ن ت م مثلتم افنقول و انكم إ ايضا تثبتون ذات ا لله ف إ ذ ا قالوا إ ن ه ا ذات لا تشبه الذوات ق و ل ن ا وكذا الصفات, الصفات لا تشبه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين فالسلف لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه يعني ك س م ه وبصله وقدرته و إ ر ا د ت ه وحبه وكراهيته ورحمته ولا يمثلون ذاته بذات خلقه الذات ا ل م ا ه ي ة التي هو منها ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أ و وصف به اوصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أ ي لا ينكرون الصفات التي وردت عن السلف رحمهم الله أ ي لا ينكرونها ولا ينكرون ما جاء في الكتاب و ا ل س ن ة من هذه الصفات فلا يعطلون اسماء الله ا ل ف س ن ى اي لا ينكرونها لا يقولون إن الله, ان الله ليس بسميع ولا عليم ولا قدير ولا غفار ولا قحار ولا و ح ا ب وكذلك أ ي ض ا لا ينكرون الصفات التي دلت عليها هذه ا ل أ س م ا ء ف إ ن هناك من يثبت ا ل أ س م ا ء وينكر الصفات قوم من المعتزله يقولون إ ن الله عليم بلا علم قدير بلا ق د ر ة سميع بصير بلا سمع ولا بصر وهكذا تعالى الله عن أ ق و ا ل ه م ولا يعطلون صفاته العلى لا ينكرون صفاته التي هي أ ك ر م و أ ع ل ى الصفات ولا يحرفون ا ل ك ل م ة عن مواضعه فقد تقدم أ ن التحريف يكون في ا ل أ س م ا ء ويكون في ا ل آ ي ا ت ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها و ذ ر ا ل ذ ي ن يلحدون في أ س م ا ء ه وكذلك قوله تعالى يحرفون ا ل ك ل م ة عن مواضعه ولا يلحدون في أ س م ا ء الله و آ ي ا ت ه لان الله تعالى نهى عن ذلك إ ن الذين يرشدون في آ ي ا ت ن ا لا يخفون علينا أن يميلون بها عما هي عليه ثم يقول إ ن كل واحد من المعطلين والممثلين يوصف ب أ ن ه جامع بين ا ل أ م ر ي ن يقال للمعطل أ ن ت ممثل و أ ن ت معطل ويقال ايضا للممثل أ ن ت جامع بين التمثيل والتعطيل وقد ينكر ذلك المعطله من المرتجي له نحوهم ينكرون يقولون نحن بعيدون بعيدون عن التعطيل وعن التمثيل ما هربنا الا من التمثيل فكيف تقولون إ ن ن ا ممثلون إ ن يقولوا إ ن ه م لم يفهموا من أ س م ا ء الله وصفاته الله الا ما هو ل ا ئ ق بالمخلوق يعني ما تبادر إ ل ى أ ذ ه ا ن ك م عندما سمعتم صفات الله إ ل ا ما هو من خصائص المخلوقين فهمتم من الاستواء أ ن ه كاستواء ا ل إ ن س ا ن وفهمتم من الوجه أ ن ه كوجه ا ل إ ن س ا ن وفهمتم كذلك من اليد ومن العين ونحوها وفهمتم من الغضب والرضا والكراهيه والبغضاء ونحو ذلك انها كصفات المخلوقين هذا الذي تبادر الى افهامكم فكنتم ممثلين بهذا الفهم ثم انكم لما فهمتم هذا الفهم الخاطئ تكلفتم فينا في هذه الصفات كلها شرعتم هنا في تلك المفهومات فكنتم ممثلين أ و ل ا بالفهم ومعطلين ثانيا ب ا ل إ ن ك ا ر وبالتعطيل الذي هو ا ل إ ن ك ا ر جمعتم بين التعطيل والتمثيل مثلوا أ و ل ا حيث لم يتبادر إ ل ى أ ذ ه ا ن ه م الا التمثيل عطلوا اخرا حيث ن ف و ا تلك الصفات فيكون منهم تشبيه وتمثيل وتعطيل تشبيه وتمثيل منهم إ للمفهوم ى ا من اسماء الله وصفاته إلى ا ل م ف ه و م من أ س م ا ء المخلوقين وصفاتهم ثم تعطيل لما ي س ت ح ق الله تعالى من الاسماء والصفات اللائقه بالله سبحانه وتعالى فيقال لهم أ ن ت م ممثله و أ ن ت م معطله ثم إ ن ه م لما بالغوا في النفي وبالغوا في السلب و ا ل إ ن ك ا ر وقعوا في تمثيل ثاني قد يكون أ ش د من التمثيل ا ل أ و ل ف إ ن ه م مثلوا الله تعالى بالجمادات أو مثلوه, بالم... او مثلوه بالمعدومات أ و مثلوه بالمستحيلات واقع هذا منهم ف إ ذ ا نفوا عن الله السمع والبصر واليد و ا ل ح ي ا ة و ا ل ق د ر ة ف إ ن هذه ص ف ة الجمال مثلتم الله تعالى ب ا ل ج م ا د فاذا قلتم انه لا داخل ولا خارج ولا, ولا فوق ولا تحت ولا في العلو ولا في ا ل ك ذ أ اليس هذا ممتنع اليس هذا معدوم هذه صفه المعدوم أ بل قد تكون صفه المستحيل دل ذلك على انهم ممثلون قد يقول القائل منهم لو كان الله فوق العرش لزم ا ان يكون أ ك ب ر من العرش أ و أ ص غ ر أ و مساويا وكل ذلك محال وكذلك يقول في ب ق ي ة الصفات فنقول إ ن فهمك قاصر ما فهمت من كون الله على العرش إ ل ا ما يثبت ل أ ي جسم كان على أ ي جسم كان حيث أ ن ك ما فهمت الا ما هو اعلائك بالمخلوق هذا اللازم تابع لهذا الملزوم أ م ا إ ذ ا ق ل ن ا استواء يليق بالله ويليق بجلاله ويختص به فلا تستطيع أ ن تورد علينا شيئا الذي يقول سؤال يليق بالله لا يلزمه ش ي ئ ا من تلك اللوازم حيث يقول يلزم ان يكون أ ك ب ر أ و أ ص غ ر أ و م س ا و ي ة نقول هذا اللزوم ليس بصحيح هذه لوازم ب ا ط ل ة يجب نفيها كذلك الممثل إ ذ ا قال إ ذ ا كان ا ل ع ا ل م صانع ف إ م ا ان يكون جوهرا او عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجودا الا ه ذ ا الموجودات كلها إ م ا جواهر وهي التي لها جرم وثقل وتدرك بالعين ص غ ي ر ة ك ا ل ذ ر ة و ك ب ي ر ة كالجبال و ك ا ل أ ر ض والسماء كلها جواهر و ا ل أ ع ر ا ب هي التي لا جرم لها التي ليس لها جرم يدرك ولا يوزن ونحو ذلك أ كالكلمات والله تعالى قادر على ان يجعل لها جرما كلمه سبحان الله عرر ولكن جاء في الحديث سبحان الله يتملا الميزان مع انها عرر ليس لها وزن فهكذا يقولون انه لا يعقل إ ل ا أ ن يكون جوهرا أ و ع ر ض ا لا يعقل شيئا من الموجودات إ ل ا هذا هذا كلام الممثله رجع الى مجاوبه المعتزله ة قولهم اذا كان و مستويا على العرش فهو مماثل ا لاستواء المخلوق على السرير أ و على الفلك إ ذ لا يعلم الاستواء إ ل ا هكذا يقول هكذا كثير من الممثله يقولون لا نعلم الاستواء على الشيء إ ل ا البقاء عليه كجلوس ا ل إ ن س ا ن على السرير وكذلك على المركوب قال تعالى ل ت س ت و على ظهوره يعني على ظهور الابل أ و على ظهور السفن ا ف ت و ا ء ا ل إ ن س ا ن على السرير والفلك إ ذ لا ي ك ر ا ل ا ف ت و ا ء إ ل ا هكذا أ ف ن ق و ل لهؤلاء الممثله انكم جمعتم بين المحظورين أ جمعتم بين التمثيل والتعطيل حيث أ ن ك م مثلتم بقولكم انه ك ف استواء ا ل إ ن س ا ن على السرير و هذا تمثيل و عطلتم حيث أ ن ك ر ت م استواء يليق بالله و كذلك ب ق ي ة ا ل أ ف ع ا ل كلاهما ابطل ح ق ي ق ة ما وصف الله تعالى به نفسه أ ص ب ح الفريقان معطلين ممثلين أ م ا ا ل أ و ل الذي هم أ ه ل التعطيل وهم ا ل أ غ ل ب و ا ل أ ك ث ر فامتازوا بتعطيل كل اسم ل ل إ ل ه وكل ما هو بمعنى الاستواء الحقيقي فعطل الله تعالى عن الاستواء الذي يليق بالله امتاز الثاني باثبات استواء من خصائص المخلوقين فكلاهما عطل وكلاهما مثل الكون الحاصل ما عليه ا ل أ م ة الوسط ف إ ن السلف و أ ه ل ا ل س ن ة وسط فوقهم من غلا ودونهم من جفا وسط بين الغلاه و ا ل ج ف ا ة من المؤمنين الكون الحاصل ما عليه ا ل أ م ة الوسط قال تعالى وكذلك جعلناكم امه ّ وسطا من أ ن الله م س ت و ى على عرشه ارتواء يليق به ويختص به إ ذ ا قلنا كذلك فلا ل ه م علينا أ ن يقولوا إ ن ه موصوهم ل أ ن ه بكل شيء ن ل ي وعلى كل شيء قدير و أ ن ه سميع بصير فلا تنفو هذه كلها لتكونن معطلين ولا تبالغ في اثباتها لتكونن ممثلين علم الله ليس كعلم المخلوق ف إ ن علم المخلوق ياتي ه ا ل ن س ي ا ن وانه لا يعلم إ ل ا ما أ علم وتعلم الله تعالى بكل شيء عليم يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وكذلك على كل شيء قدير لا يخرج من قدره اي شيء أ ليس كالمخلوق الذي قدرته م ح د و د ة وكذلك أ ن ه سميع بصير ا سمع الله لا يحجبه حاجب ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه ك ث ر ة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن ا ل م س ؤ و ل ا ت ن فهو ا سبحانه يسمع دعاء المضطرين ويعلم حاجاتهم ولو في ل ح ظ ة و ا ح د ة س أ ل ه م ئ ة أ ل ف ف إ ن ه يسمع كلامهم ويعرف أ م ا ل طالبهم لا يشغله سمعا عن سمع ليس كالمخلوق الذي لا يسمع إ ل ا من واحد اذا تكلم عنده ا ن ا ن شوش بعضهما على بعض فاما الرب تعالى ف إ ن ه يسمع القريب والبعيد ويسمع كل شيء يعني يحصل كذلك البصر بصر ا ل إ ن س ا ن محدود قد يقال مثلا ان بصره لو كان ح د ي د البصر لا يرى مثلا ولا يميز الذي بينه وبينه كيلوين إ ل ا ما قال ا ل ب ع ي د لا يميزها رجل أ و ا م ر أ ه أ و طائر أ و د ا ب ة أ و نحو ذلك فالقول الوسط ما عليه الامه الوسط ولا يجوز ان يثبت للانمي القدره ة خصائص ا ل ا ع ر ا أي فتل أ ي خصائص ا ل ن خ ل ق ي ن فلا نقول انه ك إ ئ ن ا ل ن خ ل ق ي ن ولا قدرته كقدرتهم فنقول إ ن الله تعالى فوق ا ل أ ر ش هكذا يقول عارف السنه انه فوق ا ل أ ر ش كما يليق به الكثير من الذين يثبتون هذه الصفات قد ي د خ ل و ن فيها غيرها أ م م ا يرسلون به القول الصحيح ام مثل قول ص ح ي ح ب بدء الامال ورب العرش فوق العرش لكن أ بلا وصف التمكن واتصال نقول يا ليته ولم يقل ولكن أ ع بل ك ا ل رب العرش فوق العرش كما يليق به وكذلك ا ل ش ي ب ا ن ي في عقيدته في قوله إ ل ى هنا لعرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته و ت م ج د هذا سليم ولكنه قال بعد ذلك فلا ج ه ة تحوي الا ه ؤ ل ا له م ك ا ن تعالى عنهما وتفردا ولا حل في شيء تعالى ولم يقل غنيا حميدا دائما ا ل عزيزا رمدا فهؤلاء دخلت فيهم كلمات في الاشاعره إ ذ ا كان ا لولا أ ا ن ه لا يتدخلون بهذه ا ل ا ص ت ل ا ح ا ت فلا نثبت عن ا ل ف و ق ي ة خصائص ف و ق ي ة المخلوق على المخلوق وملزوماتها لا نقول انه يلزم إ ذ ا كان مستويا أ ن يكون كذا وكذا ويلزم إ ذ ا كان ينزل أ ن يكون كذا وكذا ويلزم اذا كان يسمع أ ن يكون كذا وكذا كما قاله كثيرون يقولون اذا أ ث ب ت م السمع فيلزمكم أ ن تثبتوا ا ل أ ذ ن و أ ن تثبتوا الاصمغه إ ذ ا أ ث ب ت ت م العين فيلزمكم أ ن تثبتوا ا ل ح د ق ة وان تثبت ا ل أ ج ه ا ل ونحو ذلك فنحن نقول لا ي ل ج م ن ا ذلك إ ذ ا ق ل ن ا كما يليق بالله لان سمع الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع وكذلك بصره لا يستر بصره حجاب يرى البعيد كما يرى القريب بصر ا ل إ ن س ا ن محدود لا يبصر ما دونه ه ا ئ ل الذي وراء هذه الحيطان لا ي ر ص ر ه بخلاف بصر الله ربه تعالى واعلم أ ن ه ليس في العقل الصريح, الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب م خ ا ل ف ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل س ل ف ي ة أ ف ل ا اتفقد ا ل ا د ل ة ا ل س م ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة فلم يوجد, يوجد فيها ما ينافي ا ل ط ر ي ق ة السلف ما يوجب م خ ا ل ف ة طريقتهم وكذلك افكر بالعقل فلم ي ج ب في العقل الصريح ما ينافي هذه ا ل ط ر ي ق ة ط ر ي ق ة السلف الصالح ثم يعتذر ب أ ن ه لم يتوسع يقول لكن هذا الموضع لا ي ت ط ي ع للجواب عن الشبهات ا ل و ا ر د ة على الحق شبهات هؤلاء الذين يشبهون بها يعني المتكلمون عندهم شبهات ك ث ي ر ة ولكن تلك الشبهات قد ناقشها العلماء ومنهم شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل و ا ر د ة على ا ل ح د فمن كان في قلبه ش ب ه ة و أ ح ب حلها ف إ ن ذلك سهل يسير ا ل طريقه ذلك أ ن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يقول ه م المخالفون أ اذ طه ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة وسلف ا ل أ م ه من ا ل م ت أ خ ر ي ت أ و ل ي ن ر ي ا ض ا ل ب ا ب في أ م ر ا ل مريج المخالفون ا ل ك ت ا ب و السنه في أ م ر ا ل مريج اي م ب ط ل ب وذلك ل أ ن ه م يثبتون ثم ينفون وكذلك يثبت بعضهم و ي م ث ل ب ع ض ذكر أ م ث ل ة الذين ينكرون ر ؤ ي ة الله والدار ا ل آ خ ر ة يدعون أ ن العقل يحيلها و أ ن ه م مضطرون إ ل ى ا ل ت أ و ي ل كيف يحيلها ل أ ن ه م يقولون إ ن الله تعالى ليس في جهه فيستحيل ح ا ي أ ن يرى إ ل ا في جهه ا ل أ ش ا ئ ر ة يعترفون ب ا ل ر ؤ ي ة ولكن يدعون أ ن ه ا ر ؤ ي ة مكاشفات ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة إ ل ا أ ن ه ا ر ؤ ي ة أ بصريه مع ان الله تعالى قال وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ناظره كذلك الذين أ ن ك ر و ا الرؤيا يقولون إ ن ن ا مضطرون إ ل ى أ ن نحيلها إ ل ى أ ن ن ت أ و ل ه ا إ ل ى أ ن نحذف آ ي ا ت ه ا ومن يحيل ان لله علم وقدره او ان ا ل أ ر ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق وما اشبه ذلك يقول ان الاكل احال ذلك احال أ ن يوصف الله تعالى بالعلم في نظرهم او يوصف بالقدره او يوصف بانه يتكلم يقولون ه فنضطر إ ل ى إ ن ش ا ء هذه الصفات و إ ل ى ت أ و ي ل ه ا يقول أ بل من ينكر حقيقه حشر ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ك ل و الشرب الحقيقي في ا ل ج ن ة يدعي أ ن ا ل ع ق ل أ ح ا ل ذلك و أ ن ه مضطر الى ا ل ت أ و ي ل وهذا يكون في ا ل ف ل س ف ة ف إ ن ه م ينكرون حشر الاجساد ينكرون أ ن هذا الجنس ي م و ويفنى ا ل جنس ا ل إ ن س ا ن وكذلك أ ي ض ا ينكرون البعث بعد الموت فلذلك ي ت أ و ل و ن في ا ل آ ي ا ت التي تدل على البعث وعلى الحشر يسلطون عليها أ ن و ا ع التاويلات حتى تبطل دلالتها يقولون إ ن ا ل أ ك ل أ ح ا ل العلم و ا ل ق د ر ة والكلام فنحتاج إ ل ى أ ن ن ت أ و ل ه ا وقد يفسر ا ل ف ل ا س ف ة أ بعض الصفات ب ب ا ض افيفسرون قوله تعالى وجاء ربك أ ي جاء امره وكذلك ولتثنى على عيني اي على مرءا مني وكذلك قوله لما خلقت بيدي اي بقدرتي هو اشباه ذلك يقولون اننا نضطر إ ل ى ا ل ت أ و ي ل ل أ ن إ ث ب ا ت حقيقه الصفات محال وكذلك الذين ينكرون حشر ا ل أ ج س ا د وينكرون ا ل أ ك ل والشرب ا ل ه ق ي ق في ا ل ج ن ة حجتهم العقل أ ن ه محال في العقل و أ ن ه م مضطرون إ ل ى ا ل ت أ و ي ل إ ذ ا سلطوا ع ل ي ا ل ت ع و ي ل ا ت أ ب ط ل ت تلك الدلالات يؤولون ا ل ر ؤ ي ة التي يثبتونها ب أ ن ه ا ر ؤ ي ة ق ل ب ي ة ويؤولون الاكل والشرب في, في جنه ا ل ف ل ا س ف ة ب أ ن ذلك في ج ن ة الدنيا لانهم لا يثبتون حشرا حقيقيا كذلك الذين ي ت أ و ل و ن ا ل أ ف ع ا ل يصرفونها إ ل ى أ ف ع ا ل اخرى فيصرفون مثلا ا ل م ح ب ة إ ل ى ا ل إ ر ا د ة واشباه ذلك وليس لهم حجه ا إ ل ا أ ن ا ل أ ق ل ا ف ا ل ذلك و أ ن ه م مضطرون إ ل ى ت أ و ي ل ه ا الذين ي د ع و ن أ ن الله ليس فوق العرش يدعون أ ن ا ل أ ق ل يفعل ذلك و ك أ ن ه م يحكمون على الله تعالى بعقولهم كيف تحكمون على الله وتقولون انه ان العقل يدل على أ ن ه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خ ل ل ما دليلكم يقولون دليل العقل العقل احال ذلك أ ف ت ح ك م ن عقولكم في هذه الايات وفي هذه الدلالات إ ن ذلك إ ل ا هو التحكم يقول رحمه الله ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء ان ليس لواحد منهم ق ا ع د ة مستمره ففيما يحيله العقل اليس على قاعده ث ا ب ت ة وذلك دليل على أ ن قلوبهم م ض ط ر ب ة أ ح د ه م يثبت الشيء ثم ينفيه لماذا تثبت يقول العقل يثبتها أ لماذا تنفيه يقول العقل ينفيه يعني أ برهه وزمانا طويلا و أ ن ت تنفيه ثم تراجعت و أ ث ب ت ت ه منهم من يزعم أ ن ا ل أ ك ل جوز أ و أ و ج ب ما ي د ع ا ل آ خ ر أ ن ا ل أ ك ل احاله يضطربون فهذا يقول ا ل أ ق ل يحيله ا ل أ ك ل يحيل الفوقيه وهذا يقول ا ل أ ك ل يثبته وكلاهما يقول إ ن ه عاقل ف ا ط ئ أ ل ي س ذلك دليلا على فساد العقول و أ ن ه لا يجوز أ ن توزن ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والعقيده بهذه العقول ا ل م ض ط ر ب ة كيف تقول جوز أ و أ و ج ب أ و نفق في وقت واحد يقول الشيخ رحمه الله فيا ليت شاعري باي عقل يوزع الكتاب والسنه لا دخل للعقل في الايات والاحاديث الثابته الصريحه اتزنون كلام الله بعقولكم وتعرضونه على افكاركم فما وافق افكاركم وعقولكم تثبتونه والا فانكم تنفونه وتعطلونه وتبطلونه رضي الله عن ا ل إ م ا م مالك بن انثى رحمه الله يقول او َ كلما ََُ جاءنا َََ رجل ٌَُ أ َ ج ْ د َ ل َ من ْ رجل َ اشتركنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء يعني ان الكثير منهم يجادلون ولكنها مجادله بالباطل يقول اذا جاءنا رجل وجادل ف أ ع ط ي ن ا ه وافقناه و على جدله ثم جاء آ خ ر وجادل ولكنه خالف ا ل أ و ل أ ف ن ت ر ك الحق الذي جاءت به ش ر ي ع ه ونوافقهم على جدلهم ثم يخبر رحمه الله أ ن كل من هؤلاء المعطله وكذلك, وكذلك الممثله أ ن ه مخصوم بما خصم به ا ل آ خ ر يعني أ ن ه تنقطع حجته كما تنقطع حجه ت خصمه يتخاصمان هذا ممثلنا هذا معطل فاذا قام المعطل حجته على ذلك الخصم الذي هو الممثل استعملنا تلك ا ل ح ج ة وابطلنا بها قولك أ ي ه ا المعطل كما أ ن ك غلبت خصمك هذا بهذه ا ل ح ج ة نغلبك نحن ادع بنفس حجتك هذا ويقال كذلك م ع الممثل هكذا قال رحمه الله أ ن اترك ما جاءنا به جبريل عليه السلام من أ ج ل رجل يجادل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يترك الوحي لجدلهم كل واحد من هؤلاء مخصوم بما خصم به ا ل آ خ ر ثم ذكر أ ر ب ع ة وجوه ا ل أ و ل بيان أ ن العقل لا يحيل ذلك و إ ن م ا أ ح ا ل ت ه عقول ف ا س د ة و إ ل ا ف إ ن العقل الصريح الا يحيل آ ي ا ت الاستوى ولا آ ي ا ت ا ل ه و ق ي ة ا ل أ م ر الثاني أ ن النصوص ا ل و ا ر د ة لا ت ه ت م ل ا ل ت أ و ي ل يذكر بعض العلماء كابن القيم أ ن ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة في إ ث ب ا ت العلو قد تبلغ أ ل ف دليل ولكنه جمعها وجعلها بواحد وعشرين دليلا ادخل بعضها ببعض نظم ذلك في أ ن و ن ي ت ه فيكون النصوص ا ل و ا ل د ة لفرحتها ا لا ت ه ت م ل ا ل ت أ و ي ل وكان ا ل م ع ط ل ة يمنعون من جمع ا ل أ د ل ه تحت عنوان واحد يخشون أ ن ه ا إ ذ ا جمعت ص ع و ب ت أ و ي ل ه ا فيقولون اذا تجمعوا ا د ل ة العلو في ص ف ح ة أ و في صفحتين فقد يحتج بها خصمنا ولا نقدر على أ ن ن ت أ و ل ه ا وهي م ج م و ع ة وكذلك ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة مثلا على أ صفه اليد وصفه أ ا ل أ ص ا ب ع ونحوها نقول إ ن ن ا إ ذ ا جمعناها انقطعت حجتكم عجزتم عن أ ن تجمعوها عن أ ن تهسروها عجزتم عن أ ن تلحدوا بها وتؤولها كلها فلذلك أ ه ل ا ل س ن ة يجمعونها اسمع ي ك ت ا ب ا خ ز ي م ة التوحيد يسرد ا ل آ ي ا ت ويسرد ا ل أ ح ا د ي ث التي على صفه ن صفات الله على صفه اليد مثلا أ و ر د اكثر من عشرين دليلا من السمع يعني من الآيات من والأحاديث وكذلك ابا غيره فلماذا ا ل ا ي ر ي د و ن جمعها يخشون أ ن ه ا إ ذ ا ا ج ت م ع ا ل صعب عليهم ت أ و ي ل ه ا فيقول اتركها و ب أ م ا ك ن ه ا من ا ل ق ر آ ن م ت ف ر ق ة حتى إ ذ ا مرضنا عليها ت أ و ل ن ا ه ا ولم تصعب علينا هكذا الثالث عن ا ل و ج ه الثالث أ ن ع ا م ة هذه ا ل أ م و ر قد علم أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطراب كما علم أ ن ه جاء بالصلوات الخمس ة و ص ل ق و م شعري رمضان هذه ا ل أ م و ر يشير إ ل ى ا ل أ د ل ه في الصفات قد تقدم بعض من الادله باثبات وصفات العلو كايات ان الله في ا س س م ا ء و آ ي ا ت انه فوق العرش و آ ي ا ت الصعود و آ ي ا ت العروج و آ ي ا ت الانزال يقول ان عامه هذه الامور قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا معلومه انه جاء بها بالاضطرار كما أ ن ن ا نتيقن أ ن ه جاء بالصلوات وبالصيام وبالحج وبغير ذلك من أ ر ك ا ن الدين وشعائر ا ل إ ظ ا م لا يقدرون أن على أ ن يقولوا إ ن ه لم ي أ ت ي بهذا فنقول إ ذ ا قبلتم هذا فاقبلوا هذا اذا قبلتم آ ي ا ت ا ل أ ح ك ا م آ ي ا ت الصيام والصدقات والزكوات ونحوها فلماذا لا ت ق ب ل ن آ ي ا ت أ ح ا د ي ث الصفات إ ن هذا تناقض منكم تدخلون في قوله أ ف ت ؤ م ن و ن ببعض الكتاب ي تكفرون ببعض الثالث ي عن ي الوجه الثالث هذا أ ن الرسول جاء بها بالاضطراب كما جاء في اركان ا ل إ س ل ا م ف ا ل ت أ و ي ل الذي يحيلها عن هذا بمنزله ت أ و ي ل ا ل ك ر ا م ط ة والباطنيه بالحج والصوم و ا ل ص ل ا ة و س ا ئ ل ما جاءت في النبوات لستم اقدر على ا ل ت أ و ي ل منهم وكذلك ايضا من ا ل ف ل س ف ه ب ت أ و ي ل آ ي ا ت المعاد أ ن ت م الذين فتحتم باب ا ل ت أ و ي ل أ ن ت م أ ي ه ا ا ل أ ش ع ر ي ة و ا ل م ت ز ل ة ابتدعتم ب ا ل ت أ و ي ل مع تكلفكم فيه ت أ و ي ل ا ت ك م م ت ك ل ف ة لما أ ن ا ل أ ش ا ع ر ت أ و ل و ا بعض ا ل آ ي ا ت اقروا ب س ب ب صفات البقيه ة نفوها ثم إ ن ه م عط يعني ي ت أ و ل و ا ا ل آ ي ا ت و ت أ و ل و ا النصوص فجاء ا ل م ت ج ل ه وقالوا إ ذ ا ت أ و ل ت م يا أ ش ا ئ ر بعض ا ل آ ي ا ت ت أ و ل ن ا البعض الذي علينا ف أ ن ت م ت أ و ل ت م آ ي ا ت الاستواء و آ ي ا ت النزول و آ ي ا ت المجيء و آ ي ا ت إ ث ب ا ت الوجه و آ ي ا ت إ ث ب ا ت السمع العين والبصر وقد يدع ما اشبه ذلك أ ف ل ا نقدر نحن يا م ت ج ل ه على أ ن نؤول أ د ل ه السمع والبصر و أ د ل ه العلم و ا ل ق د ر ة و أ د ل ه ا ل ح ي ا ة و أ د ل ه ا ل إ ر ا د ة و أ د ل ه العلم ب ا ل غ ي ر الله تعالى إ ذ ا كان ع ل م ك م فانه علمنا إ ذ ا علمتم ذلك ب م ج ر د كونكم عربا يعني من ا ل ع ر ب ا ل ف ص ر ص ف كذلك نحن م ه ل ك م ولما أ ن ا ل م ت ج ل ه ان ي ت أ و ل و ا ايات ا ل س ل ا م و ن ه و ه ا ادخل بعد ذلك من هذا المدخل قوم آ خ ر و ن الرابون وهم ا ل ف ل ا س ف ة قالوا إ ذ ا ت أ و ل ت م ف ن ح ن ن ت أ و ل وكذلك ا ل ك ر ا م ط ة الكرامطه ف ر ق ة من ا ل ب ا ط ن ي ة ر ئ ي ت لهم يقال له حمدان قرنط ذكروا أ ن ه مره خرج من بغداد متوجها إ ل ى البحرين في طريقه وجد إ ن س ا ن ا من ا ل م ل ا ح د ة الذي نعم أ ه ل و ح د ة الوجود عند ذلك س أ ل ه ل م ا تحقق أ ن ه عنده علم طلب أ ن يعلمه تعلم حمدان كرمط هذه ا ل ع ق ي د ة علمها من وراءه في ا ل م ح ر ي ن وفي ا ل م ن ط ق ة كلها اشتهر هؤلاء ب أ ن ه م ك ر ا م ط ة وهم في ا ل ح ق ي ق ة من الباطنيه يعني ماذا تم ب ا ط ن ي ة يعني انهم يدعون أ ن للامور ب ا ط ن غير ظاهرها وبعضهم يقول ان للظاهر باطن وللباطن باطن يسمى باطن الباطن وهكذا باطن وباطن الباطن ونحو ذلك ت أ و ي ل ه م يقولون الحج ليس هو الذهاب إ ل ى م ك ة الحج عندنا حج القلوب إ ل ى علام الغيوب هكذا أ ن قلوبنا وعقولنا و أ ف ك ا ر ن ا و أ ر و ا ح ن ا تحج إ ل ى علام الغيوب تتصل بالملاء الاعلى ويكون ذلك هو الحج كذلك الصوم يتاولونه ب أ ن ه امساك عن الفضلات يعني أ ن الكلام ا ل ك ب ي ر و أ م ا ا ل أ ك ل والشرب في رمضان ف إ ن ه جائز وسائر في نهار رمضان ويستدلون ب أ ن المسافر هو الذي على الطريق والله تعالى يقول من ش ا خ كان منكم مريضا على سفر ولكن بالغوا بعد ذلك فذكروا ان الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب فجعلوا الصيام عملا خفيا يعمله احدهم يصل به إ ل ى حضره القدس أ كذلك الكرامطه أ ت أ و ل و ا أ ي ض ا الحج ما المراد بالحج قرانطه حج القلوب إ ل ى علام الغيوب هذا الحج عندهم أ ن قلوبهم تصعد الى الملا ا ل أ ع ل ى وتتصل بالرب تعالى على حد ز ا م ه م فهكذا ت أ و ل و ا ت أ و ل ت م أ ن ت م يا أ ش ع ر ي شيئا يسيرا من الصفات فقال ا ل م ت ز ل ه إ ذ ا أ و ل ت م هذه من الصفات فنحن نعول ب ق ي ة الصفات ونحرفها حتى لا ترد علينا فلما ت أ و ل و ا هذه كلها عند ذلك قال قال ا ل ب ا ط ن ي ة ونحن نتعول أ ي ض ا آ ي ا ت الصفات وعدلتها ونقول إ ن البعث إ ن م ا هو ا ل أ ر و ا ح كذلك جاءت غلات الكبريين وغلات المتصوفه فقالوا نحن ايضا حين ت أ و ل آ ي ا ت المعاد يعني انا ننكرها فنقول ليس هناك حشر ولا نشر ولا عذاب قبل ولا غير ذلك هكذا يقول الشيخ رحمه الله يقول بعض العلماء ان أ ك ب ر مصيبه ة هدمت بها ا ل ش ر ي ع ة م ص ي ب ة ا ل ت أ و ي ل الذي تسلطوا به على النصوص ف ا ل أ ش ا ئ ر ه سلطوه على ا ل آ ي ا ت التي تخالف عقيدتهم في اثبات الصفات ا ل ز ا ئ د ة على السبع ل أ ن ه م يثبتون سبعا فقال ا ل م ع ت ز ل ة إ ذ ا أ و ل ت م هذه ا ل آ ي ا ت أ و ل ن ا ب ق ي ة ا ل آ ي ا ت ف أ و ل و ا ب ق ي ة ا ل آ ي ا ت التي تتعول تتعلق ب ب ق ي ة الصفات حرفوها عن دلالتها أ ف ك ا ل الكرامطه و ا ل ب ا ط ن ي ة إ ذ ا أ و ل ت م آ ي ا ت الصفات استطعنا أ ن نؤول آ ي ا ت المعاد التي هي آ ي ا ت البر والنشور والحشر والميزان والحوض والصراط والحساب والأغ... والصحف و ا ل ج ن ة والنار نستطيع أ ن نؤولها فقال ا ل م ل ا ئ د ه الذين هم ا ل ا ت ح ا د ي ة إ ذ ا قدرتم على أ ن تؤولوا هذه ا ل آ ي ا ت التي تخالف ر أ ي ك م فنحن أ ي ض ا نقدر على أ ن نؤول ا ل آ ي ا ت التي تخالف عقيدتنا ف ن ت أ و ل آ ي ا ت ا ل ص ل ا ة و آ ي ا ت الزكاه و آ ي ا ت الصيام و آ ي ا ت الحج و آ ي ا ت المحرمات آ ي ا ت ت ه ر ي م الزنا وادله ت ه ر ي م ا ل ق م و ر و ن ح و ذلك حتى نتمكن من ترك العبادات هذه ونتمكن من تناول المحرمات اذا صار ا ل ت أ و ي ل سببا لهدم كثير من الشرع يقول الشيخ الرابع أ ن يبين أ ن ا ل أ ك ل الصريح يوافق ما جاءت ب ي النصوص و إ ن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إ د ر ا ك تفصيله و إ ن م ا أ ك ل ه مجملا هذا الوجه أ ي ض ا واضح في أ ن انه لا يوجد م خ ا ل ف ة بين العقل والنقل بشرط ان يكون العقل صريحا فاهما أ حاضرا وبشرط ان يكون النقل صحيحا ثابتا نصا ظاهرا قطعيه الثبوت و إ ل ا فلا يمكن أ ن العقل يخالف النقل وقد مر بنا ان الشيخ رحمه الله الف كتابا كبيرا سماه درء تعارض العقل والنقل اعجزم فيه بانه لا يمكن ان العقل يخالف النقل فطبع قدما ي وسمي كتاب العقل والنقل طبع بعضهم مره ثانيه ب س م م و ا ف ق ة العقل الصريح للنقل ل ل ا الصحيح طبع ثالثا وسمي درء ا تعارض العقل والنقل فهو كتاب ث م ي ن و الذي يقول فيه ابن القيم واقرا َ أ كتاب ََِ ا ل ْ أ َ ق ْ ل ِ والنقل ََِْ الذي َِّ ما َ في ِ الوجود ُِْ له َُ نظير ٌَِ ثاني ِ فهو في هذا يقول العقل الصريح يوافق ما جاء فيه النصوص الا ان النصوص فيها تفصيل قد يعجز العقل عن ذلك التفصيل انما يقله عقلا مجملا ثم يقول رحمه الله على ان الاساطين من هؤلاء والفحول معترفون بان الاكل ع لا سبيل له إ ل ى اليقين في عامه المطالب الالهيه ة سماهم اساطين يعني فحول وعلماء وابكياء عكل عقولا ا ل ذ ك ي ة أ س ا ط ي ن ه م و ر ه و ل ه م يعترفون ويقرون ويقولون ا ل ع ق ل لا يتدخل في اليقينيات ا ل ع ق ل لا يصل إ ل ى اليقين في ع ا م ة المطالب الالهيه ل ي ان المطالب الالهيه غ ي ب ي ة فكيف يتدخل فيها العقل والعقل ناقصنا ا ل ع ق ل أ ي ض ا يعترف الاجل واذا كان هكذا فماذا يجب علينا يجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه العلوم ا ل غ ي ب ي ة علم ا ل أ س م ا ء والصفات ا ل غ ي ب ي ة وعلم ك ي ف ي ة الحشر والنشر وعلم ك ي ف ي ة ا ل أ د ا ب في القبر هذا كله من العلوم ا ل غ ي ب ي ة أ ن يتلقى ذلك من النبوات أ ي مما جاءت به ا ل أ ن ب ي ا ء ثم يقول أ ي ض ا أي من المعلوم ي ن ا ل م ؤ م ن ي ن أ ن الله تعالى بعث م ح م د صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله و ك ف ى بالله شهيدا و إ ذ ا كان قد بعثه بالهدى ف إ ن ه يجب ان نتبعه لما جاء به ل أ ن ه و س ي ل ة إ ل ى الاهتداء إ ل ى أ ن نكون من المهتدين و إ ذ ا أ ر س ل ه بالدين الصحيح ف إ ن علينا أ ن نتمسك به حتى نكون من اهل الدين الصحيح وقد خدك الله بقوله ليظهره على الدين كله فقد أ ظ ه ر ه الله هذا الدين على جميع ا ل أ د ي ا ن ومعلوم أ ي ض ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ بين للناس ما اخبرهم به من أ م و ر ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وضح ذلك أ ت م بيان كما ذكر ذلك ش ي خ في اول هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر يتضمن ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ب د ا والمعاد ا ل م ب د أ هو أ و ل الخلق يعني نؤمن ب أ ن الله خلق آ د م من تراب نؤمن ب أ ن الله خلق ا ل إ ن س ا ن أ و ل ه من تراب ثم خلق البشر من نطفه ثم من علقه ا ثم من مرضه إ ل ى آ خ ر ذلك من أ م و ر ا ل م ب د أ نؤمن ايضا بالمعاد الذي أ خ ب ر ن ا الله به و إ ن كانت عقولنا لا تدرك التفاصيل و إ ن م ا ن أ خ ذ هذه التفاصيل من الشرع ا نؤمن ب ا ل إ ي م ا ن بالخلق والبعث ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ب د أ والمعاد الخلق يعني م ب د أ خلق آ د م وذريته البعث هو بعث الناس بعد الموت اليوم القيامه جمع الله تعالى بينهما في هذه ا ل آ ي ا ت ومن الناس من يقول آ م ن امنا بالله و ل يقول ن من ا آمنا س بالله و باليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين جمع بين ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وذلك ل أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله يستلزم عبادته و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر يستلزم العمل له وكذلك كثر الجمع بينهما في ا ل أ ح ا د ي ث مثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقول أ أ خير امعه ليصمد اجمع بين بالله واليوم ا ل آ خ ر وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ان تحد على ميت فوق ثلاثه الا على زوج اقتصر على ركنين من اركان الايمان تؤمن بالله واليوم الاخر كذلك جمع بينهما في قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير ع ب ا د ا بين ا ل أ م ر ي ن خلقكم يعني ابتداء خلقكم أ ب ع ث ك م يعني يوم الحشر أ ب ع ث ك م بعد الموت من القبور أ جمع بينهما و أ خ ب ر أ ن ذلك سهل يصير أ كنفس و ا ح د ة إ ن م ا أ م ر ه اي شيء اذا أ ر ا د ه ان يقول له كن ف ي ك ن كذلك جمع بينهما في قوله تعالى وهو الذي ي ب د أ الخلق ثم يعيد أ جمع بين البدء و ا ل إ ع ا د ه ف إ ذ ا امن العبد بالله و آ م ن بالبعث والنشور و آ م ن ببدء الخلق أ ن الله هو الذي بدا هذا الخلق فلا بد أ ن ه يعمل يعمل لذلك اليوم يستعد للقاء ذلك اليوم ي ع م ل العمل الصالح الذي يكون س ب ب ه ن ج ا ت ه ثم يقول قد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أ م ر ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر ما هدى الله به ع ب ا د ة وكشف به م ر ا د ع ن ي فصل الله تعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أ م و ر ا ل إ ي م ا ن بالله وما يدخل في ا ل إ ي م ا ن بالله وفصل ا ل أ م و ر التي هي الإيمان اي ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر اي بالبعث بعد الموت وكان ذلك التاصيل هدى لله هدى من الله لعباده ادى به عباده و ق س م به مراده ويعلم ل ل م ؤ م ن ي ن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ل م من غيره يعني انه أ ع ل م الناس يعني ان الله تعالى فتح عليه وانه انصح للامه من غيره يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يعني على هدايتكم وافصحوا من غيره عباره وبيانا ا ر ؤ ي في حديث أ ن أ ب ص ه من نطق بالنار ارض الله و لكن الحديث لا يصح فاذا كان عالما وناصحا وفصيحا فقد اجتمع في حقه كمال ا ل ا ل م و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة القدره على البيان و ا ل إ ر ا د ة التي هي النصيحه والعلم الذي هو ما فتح الله تعالى عليه معلوم أ ن المتكلم والفاعل إ ذ ا كملت هذه الثلاث فيه العلم و ا ل ق د ر ة و ا ل إ ر ا د ة أ كمل كلامه وفعله صار كلامه كلاما ب ا ه ر ا بعينا جليا ليس فيه أ ل غ ا ز ولا حاجي النقص أن إ ن م ا يدخل إ ذ ا كان ناقص العلم او كان عاجزا عن بيان العلم او كان غشاشا ليس بناصح لمن أ ر س ل إ ل ي ه م لا يريد البيان ولا يريد ا ل ه د ا ي ة وقد انتبه حق النبي صلى الله عليه وسلم النقص إ ن م ا يكون إ ذ ا نقص علم ا ل إ ن س ا ن فانه لا يصلح أ ن يبين أ و كان آ ج ز ا لا يقدر ل ك ن ة في لسانه مثلا أ و ق ل ة في فهمه لا يقدر الا أ ن يبين ما عنده أ و كان ذلك ا ل إ ن س ا ن ليس بناصح ولا يريد البيان ولا يريد النصح ل ل ا م ة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ا ل غ ا ي ة في ا ل ث ل ا ث ة هو ا ل غ ا ي ة في كمال العلم وهو ا ل غ ا ي ة في كمال ا ل إ ر ا د ة إ ر ا د ة البلاغ المبين وهو ا ل غ ا ي ة في ا ل ق د ر ة على البلاغ المبين في هذه الثلاثه يعني غ ا ي ة ما يمكن أ ن يوجد أ ك م ل الناس علما و أ ك م ل ه م إ ر ا د ة ومحبه للبلاغ و أ ك م ل ه م ق د ر ة و ا س ت ط ا ع ة على البلاغ و إ ذ ا وجدت ا ل ث ل ا ث ة وجد مفعولها مع وجود ا ل ق د ر ة ا ل ت ا م ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ج ا ز م ة يجب وجود المراد فعلم قطعا ان ما بينه صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى و ا ل إ ي م ا ن به و ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر قد حصل به مراده من البيان أ ن ه قد بين للناس بيانا واضحا وحصل ما أ ر ا د ه من البيان ل أ ن ه مطابق لعلمه وعلمه بذلك أ ك م ل العلوم هكذا يبين رحمه الله ونقف على هذا صفحه م ا و ب ت و ا ن ي والله أ ع ل م